اتبعت هذا السبيل وسبيل الله جل جلاله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا رب الذين آمنوا تعالي أختي وذوقي هذه الحياة وأذكرك وأهمس في تلك الأذن أن الآن تجري في عروقنا الآن الآن خمسة لتر من الدم فيها كرياتينين والبيومين وكريات حمراء وكريات بيضاء تدافع عنا وفيها ستريبتوكاينيز وفيها, وفيها جميع ورود معدل السكر بمعدل معين والضغط بمعدل معين ولينين وكل هذه لا يراها إلا الله عز وجل سأقول لكم ليس بالستة لتر بل ملي لتر مكعب من الدم يعني أربع قطرات في خمسة مليون كرة حمراء في الكرة الوحدة فقط.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 صنعها البشر اللهم أرني إياهم أخرى على الأراء التي تجري من تحتهم والأنهار يا رب العالمين قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.